صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون والمسلمات يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون معشر الاخوه قضيه تازمت عندنا اسريا واجتماعيا واقتصاديا وامنيا تهاوى شبابنا في السجون والمصحات ودور الرعايه إنها آفة العصر ورصاصه الانتحار الا وهي المخدرات اصبحت تنتشر بشكل مخيف ومفزع من خلال كثرتها ففي الاشهر الثلاثه السابقه فقط وأعلن سلاح الحدود ضبط ملايين المواد المخدرة من الحبوب والحشيش والهروين فضلاً عن كون كثير منها مليئا بالأمراض وأسباب الإدمان والعجب عباد الله والعجب يزداد إذا علمت أن التعزيرات الخاصة بمتعاطيها ومروجيها عقوبات صارمة وتعزيرات رادعة من قتل وحبس وجلد وتعزير بمال ومع هذا كله نرى بعض الشباب يسقط في هاوية المخدرات فيخسر الدنيا والآخرة وصدق الله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام يجسم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون تامل كيف ختم الله هذه الايه بجعل الفلاح شرطا لترك الخمر وما في حكمه من المخدرات ونحوها ومن غير المختلف عليه ان متناولي المخدرات يعيشون فشلا وضيقا جراء ادمانها قال المفسرون لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتناب المسكر وما في حكمه فإن الفلاح هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرهوب وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة الله أي خسارة وخزي عباد الله حينما يبدأ الشاب المليء بالحياة والأمل وهو غض طري. مقبل على الحياة الريح يحدوه الأمل أن ينفع نفسه ووالديه وأن يقوم ببرهم ورد الجميل إليهم فإذا هو يقبع في أسر المخدرات لقد ماتت كثير من الشباب لقد ماتت ضمائر كثير من الشباب بعد أن تسلطت عليهم المخدرات ووقعوا في أسرها ماتت حميته فلا تعجب أن تراه يؤذي الناس مات ضميره فلا تعجب حينما يؤذي أمه وأباه ماتت غيرته فلا تعجب أن تراه يؤذي بنات المسلمين مات حياؤه وذهب ما وجهه فلا تعجب حينما تراه يسرق أموال المسلمين بل ما تقلبه فلا تراه إلا قريبا من الشر واهله كم من اب وأم فقد ولده وهو حي كل ذلك بسبب الذئاب البشرية التي أفسدت المجتمع أي غذاء أعظم من هذه الآفات؟ التي تفتك بجسم العبد حرم الله الخمر وشدد في عقوبة صاحبها والمخدرات أولى منها وقد ثبت عن جملة من الصحابة أنهم سموا الخمر أم الخبائث جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الخمر أم الخبائث وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وعمته وخالته وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال هي اكبر الكبائر وأم الفواحش فلا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر من شربها ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته بل جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن قال عثمان رضي الله عنه لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر رجل يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه بروا ابن حبان وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مدمن الخمر إن مات إن مات لقي الله كعابد وثن وذلك من شدة آثامها التي تجر إليه قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وكلما ادمن الخمر كلما أدمن الخمر وعكف عليها نقص إيمانه وضعف ونزع منه فيخشى أنه يسلبه بالكلية عند الموت انتهى كلامه رحمه الله وأما عقوبته في الآخرة في قبره وآخرته فهي أشد من فهي أشد العقوبات. ففي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر حرام. إن على الله عهدا لمن يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله ومطينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار وفي مسند أحمد عن أبي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقسم ربي بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وفي رواية فمات وهو مدمنها وفي رواية ثم لم يتب منها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد كم تاخذك الحسره حينما تزور المساجين فتجد شبابا بالعشرين من اعمارهم يقبعون في السجون قد دمروا مستقبلهم بايديهم ترى في اعينهم حروف الندامه واسطر المرارة كم يعتصر قلبك وانت تتذكر اباءهم وامهاتهم ولوعتهم عليها شباب صغار فهم الحياة على غير حقيقتها أيها الشاب المعافى من براثن المخدرات احمد ربك احمد ربك احمد ربك على أن نجاك منها وسلي الله الثبات هنيئا لك بدينك وعقلك الذي رد... الذي ردك عن هذه الجادة ثق أن أعظم مانع من جمال الحياة وسعادتها هو هذا الطريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة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 هل يدري متعاطي المخدرات واكلها انه على خطر عظيم من هذه العقوبات بل لا يمتري عاقل ان هذه المخدرات اشد فتكا وتاثيرا على الدين والبدن من الخمور قلوا بربكم اي قتل امضى من قتل الحشيش والهروين وسائر السموم يتناولها الشباب ويلقون أنفسهم بالتهلك ويتسببون بقتل أنفسهم ويعينون على قتلها قال الله ولا تقتلوا أنفسكم قال السعدي رحمه الله اي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يقتل الإنسان نفسه ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلك وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك انتهى كلامه رحمه الله وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ثوب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث فقال باب شرب السم والدواء والدواء به وبما يخاف منه والخبيث قال ابن بطال قوله وما يخاف منه اي من الموت به او استمرار المرض فيكون فاعل ذلك قد اعان على نفسه انتهى وتأملوا هذه الفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيها تنبيه لشباب المسلمين الذين ولغوا في المخدرات وسمومها قال رحمه الله كل من تسبب في قتل نفسه فإنه يعتبر قاتل لنفسه وكذلك من باشر قتل نفسه فإنه قاتل لنفسه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه فانه يعذب في جهنم بما قتل بما قتل به نفسه والعياذ بالله وكذلك من كان سببا في قتل نفسه بان لم يتعمد القتل لكن فعل ما هو سبب في القتل فانه يعتبر قاتلا لنفسه لانه متسبب انتهى كلامه رحمه الله ونداء نداء الى الباعه لهذه السموم ومن يوقع عباد الله فيها وإلى من ينقلها ومن يحملها فإني أقول له أنت ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة وهم كل من تسبب في شربها روى في جامعه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشر عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له والمشترات له فمن بقي من بقي لم يلعن ويطرد، فالأمر خطير بل لعلك بائع ناقل آكل للثمن فأنت ملعون أكثر من مرة ويا عجبا من شاب حماه الله سين طويلة عن الوقوع فيها بعدما كبر وزاد عقله وإدراكه إذا هو يرد إلى جاهلية لا مسؤولية أفسد مستقبله ووظيفته دمر أسرته دمر أسرته وماله أخي الحبيب أخي الحبيب لا تهلك نفسك وتقتل مستقبلك وتهدر طاقتك بيدك هناك من أفسد مستقبله فأراد إفسادك اتعتقد أن هذا الصديق الذي أحببته وأنست اليه قد محضك النصيحة حينما زجك بعالم المخدرات والحبوب والتدخين أتراه يودك، أتراه يكره مضرتك؟ كلا والله. إن الشاب بسواب قله تجاربه في الحياة لا يدرك أن هناك من يسرق الحياة والدين، كما أن هناك من يسرق الأموال. إن المسؤولية كبيرة على الوالدين في توجيه النصح، كما أن على الأولاد. مسؤوليه كبيرة في استماع النصح منهما ومن يتوكل على الله فهو حسبه وتحيه وشكر ودعاء لحماه الديار والعباد أنتم على ثغر ورباط عظيم ورباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فاللهم اجزهم عنا خير الجزاء ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وامام الورى فقد امركم ربكم فقال جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما